111. إن الصفار المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يصوف بهما ومن تطوع غيرا فإن الله شاكر عليم 119. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولا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 119. قالدين فيها <تصفيق> لا يغفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 110. وإلهكم إله واحد لا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَسِيرُ فِي لَ اللهَّ مِنَ السَّمِ مَِّ فَأأَخْصْابِ الأضد فَأَخْنابِ الأضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّتهَا مِن كُلّدَاَّة وَتَصْرفِي الذرْ وَتَرَى الْفِيرَ وَالسَّحَابَ مُسَخَّرَيْنِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَخِذُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ 112. والذين آمنوا أشد حبا لله 113. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الكوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 114. فَيَوْمَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 إِنَّهُ لَكُم مَّعْذِرٌ مّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ 117. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 118. كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 119. ومثل الذي 119. كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 110. قم بكم عمي فهم لا يعقلون 119. وإذاك ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 110. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لخير الله فمن اغفر وغاير باث ولا عاد تلا اسمعن ان الله غفور رحيم ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ